يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا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 واذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْدُرْ وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما نتغصته وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ان وَسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الْدَّنْ يجعل يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ أُمٌّ فَطِرٌ لَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إن هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ بينا معك والله يقدر الليل وانهار علم الا ان لن تحصوه فتابع عليكم فقرؤوا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم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 ورب رب الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه مَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ ۖ تَجِدُونَهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا الله واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم